غبت وتعذرت وعذرتك الحين والسبة غيابك وقبل امس عذرك المشكلة لا غبت بتيت هادين احلف واقول اليوم هاجرك هاجرك وترجع وترضيني ولا شفتك هالين وقدام تسري كم مرة حذرك تدري عشانك مطعم الفين مسكين من كثر حلفي والبلا ما اقدر اخسرك تدري عشانك مطعم الفين مسكين من كثر حلفي والبلا ما اقدر وإن كان تمشي في دروب المقفين فارق وقلبي في الزمان يتعذرك ابا تصبر بالقدر والله يعين حتى لو اني ما اقدر انساك وترك. وإن كان تمشي في دروب المقفين فارق وقلبي في الزمان أبا تصبر بل قدر والله يعين حتى لو ما مقدر أنساك وترك وانضامني قلبي ولامتني العين بعيش وانا كل يوم اتذكرك وانا كل يوم